من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى لقاء جديد من هذا البرنامج مع الله جل وعلا نطوف وإياكم حول الأحكام الشرعية والآداب المرعية ونذكر القيم والمبادئ التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء وجاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما نتأمل في جنس الإنسان نجد أن الله جل وعلا خلقه وابتله وجعله يعيش في هذه الدنيا متقلبا ما بين غنى وفقر وما بين صحة ومرض وما بين تقدم وتأخر هكذا سنة الله جل وعلا في عباده وخلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويله وإذا أخذنا هذا الأمر وهو قضية الإبتلاء وننزع إلى جزء واحد منه ألا وهو الأمراض والاسقام التي يبتل بها الناس نجد أنه ما من أحد من خلق الله جل وعلا من جنس البشر إلا وهو يبتل بالأمراض والاسقام، ويكفي أن نهاية كل حي هو الموت كما قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفئم مات أو قتل وقال أيضا إنك ميت وإنهم ميتون وفي الموت دلالة على أن الإنسان في هذه الدنيا يسير في ضعف صحيح أنه يبدأ في قوة ونشاط لكن في النهاية يكون إلى ضعف كما قال عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب فالإنسان يبدأ ضعيفا فيتدرج في القوة والنشاط حتى يبلغ أوجها ثم بعد ذلك يبدأ التقهقر والتراجع حتى يرد إلى أرض العمر والأمراض والأسقام والأعراض التي تعتري جنس الإنسان لا يسلم منها نبي ولا شقي ما من أحد من خلق الله جل وعلا إلا ويبتليه الله جل وعلا بهذه الأمراض العظيمة التي تقل في شخص وتعظم في شخص آخر هذه الأمراض وهذه الأعراض أنزل الله عز وجل في مقابلها الدواء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داءا يعني مرضا إلا وأنزل له دواء إلا وأنزل له دواء وجاء أيضا أن الله هو الذي أنزل الداء والدواء جل الله تعالى وتقدس وأمرنا الله جل وعلا بالتطبب وبالتداوي وبأخذ المسالك الشرعية والطبيعية لعلاج هذه الأمراض وهذه الأسقام وهناك في واقع الأمر طريقان طريق صحيح يقود الإنسان إلى رضا الله جل وعلا وطريق غير صحيح يقود إلى سخط الله وإلى غضبه وإلى ناره والعياذ بالله والطريق الشرعي هو التداوي عبر الأمور الطبيعية مثل التداوي في بالعقاقير والأدوية المباح التي يعني يصرفها أطباء الأبدان حينما يعتري الإنسان مرض من الأمراض وهذا المرض مادي حسي جسدي وهنا يقوم المريض بصرف الدواء أو العقاقير أو شيء من هذا القبيل فهذا لا شك أنه مسلك شرعي طبيعي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل هذا الدواء بل إنه عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاثة في شرط شرطة محجم وكية نار وشربة عسل يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام أصول الأدوية في هذه الثلاث إما في شرطة محجم وهي فصل الدم أو إخراج الدم عن طريق الحجامة أو عن طريق الفصد وإما بكية نار وهي قطع العروق بالنار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شربة عسل والعسل أنزله الله عز وجل أيضا شفاءا جعل ما في بطون النحل شفاء للناس وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام داوى غيره بالكي كما داوى سعد بن معاذ فاستعمل الأشياء الطبيعية عليه الصلاة والسلام فداوى بها الآخرين وأرشد أيضا الآخرين إلى استعمال هذه الأشياء الطبيعية. في المقابل هناك في الحقيقة يعني أدوية محرمة جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها وبمنعها وبسدها وذلك لما فيها من المفاسد العاجل والآجل وقد لا يدرك الإنسان هذا الأمر وهذه الأدوية المحرمة على قسمين منها ما هو محرم لكونه مخالفا لعقيدة المسلم بمعنى أنه سبب من أسباب الإخلال بالعقيدة وذلك باللجوء إلى السحرة باللجوء إلى العرافين أو الكهان أو الدجالين أو الذين يحضرون الأرواح ولا شك أن هذا طريق من أخطر الطرق التي تقود إلى سخط الله وإلى عذابه عفان الله وإياكم ونعوذ بالله من النار وهناك أيضا أدوية محرمة لذاتها مثل النجاسات ومثل السموم وغير ذلك ولذا لأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليه إن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث كان الناس يتداوون ويتعالجون وكان أيضا عندهم الرقية الرقى الشر الرقى عفوا التي يرقون بها الآخرين هذه الرقى في الحقيقة في الجاهلية كانت على قسمين رقى محرمة لأن فيها همهمات وغمغمات وفيها عبارات مبهمة وفيها أيضا استغاثة بغير الله جل وعلا واستعاذ بالشياطين وهناك رقى لا بأس بها ولذلك حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس اعرضوا علي رقاكم فما كان سليما أقره عليه الصلاة والسلام وما كان فيه محذورا شرعيا منعه عليه الصلاة والسلام وسده وحسمه حفاظا على جناب الإيمان والتوحيد والعقيدة السليمة التي في قلب المؤمن الذي يريد مرضات الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لما نتأمل في سيرته ونستقل حياته عليه الصلاة والسلام نجده أنه صلى الله وسلم وبارك عليه أرشد الناس إلى استعمال الرقاء الشرعية مع الأدوية الطبيعية يعني التي ذكرت مثالها قبل قليل وهي أن الإنسان إذا أصيب بمرض من الأمراض يلجأ إلى المستشفى ولا حرج في ذلك يلجأ إلى الأطبة يعرض عليهم أمره ومرضه ويتناول الأدوية التي تصرف له ويعتقد بأن الشافي هو الله جل وعلا وتقدس لأن هذه هي مجرد أسباب وهذا السبب قد يؤثر وقد يتخلف تأثيره لأن الذي خلق الأسباب وخلق المسببات هو الله جل وعلا ومعلوم بأن السبب لا يؤثر بذاته ولا بنفسه وإنما هو بتأييد الله عز وجل و بإذنه سبحانه وتعالى ولذلك لا يخفاكم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار الأصل أن من خاصية النار الإحراق لكن الله تعالى سلب خاصية الإحراق من هذه النار فتخلف السبب ولذلك قال عز وجل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقد يتخلف السبب بمعنى أن الإنسان قد يصرف له دواء وهذا الدواء مناسب جدا لهذا المرض لكن الله تعالى لم يأذن بأن يكون هذا الدواء مناسبا لهذا المرض حكمة منه جل وعلا ولأجل هذا دائما الإنسان المسلم يعلق قلبه بمن في السماء جل وعلا وتقدس ولا يعلق قلبه بالأسباب فلا يلتفت إلى الأسباب مع أن فعل الأسباب من كمال الإيمان ومن كمال يعني التوحيد أنك تبذل السبب لكن تعتمد على السبب هذا مما لم يأتي في شريعتنا وهذا أمر مجرب ولذلك الآن تجد مثلا شخصين عندهما المرض الواحد لكن ويتناولان الدواء الواحد فهذا يبرأ وهذا لا يبرأ سبب ذلك معلوم وهو أن الله تعالى بحكمته جل وعلا أذن بشفاء هذا وجعل هذا الدواء سببا ولم يأذن بشفاء ذاك ولم يجعل هذا الدواء سببا مؤثرا في هذا المرض هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالتداوي، فقال تداو يا عباد الله تداو يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله، وهذا يعني الأمر الطبيعي المعلوم. إذا انتقلنا إلى جانب الجانب الآخر ما يتعلق بالتحصين الذات من خلال الرقة الشرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في كتاب الله. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علاج الداء الواقع والداء المتوقع بمعنى أن الإنسان يحصل نفسه ابتداء من الأمراض والاسقام ومن تسلط الشياطين وغير ذلك من الأمور ولأجل هذا أنزل الله عز وجل كتابه شفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فهذا القرآن فيه الشفاء بطبيعة الحال أهل العلم تكلموا على نوعية الشفاء الذي في القرآن فمنهم من ذهب إلى أنه شفاء القلوب من أمراضها وأسقامها المعنوية ومنهم من قال شفاء العقول من الضلاله ومنهم من ذهب إلى أن الشفاء عام وهذا هو الصحيح فالقرآن شفاء للأرواح وشفاء للقلوب وشفاء للعقول وأيضا شفاء للأبدان للأمراض الحسية ويدل على ذلك ما يعني جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي سأذكره بعد قليل حينما رقى اللذيغ بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال والمقصود بأن الإنسان يحصن نفسه بكتاب الله عز وجل دائما على الدوام والاستمرار والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا مع نفسه وهو النموذج الجميل والرائع الذي يقتدى ويحتدى به ويتأسى به صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقصة أبي هريرة عجيبة جاءت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على توزيع الصدق فجاءه رجل فأخذ يحثو من الصدق في ثوبه فأمسك به أبو هريرة فشك عيالا وشك حاجة فأطلقه على أن يعود وعاد في اليوم الثاني وفعل مثل صنيعه فأمسك به أبو هريرة فشك عيالا وحاجة ووعد أن لا يعود وعاد في الليلة الثالثة فأمسك به أبو هريرة ولم يطلقه فلما رأى إصرار أبي هريرة على الإمساك به وإحضاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أطلقتني سأعلمك آية لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح إذا قرأتها في كل ليلة فقال وما هي فقال له آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن فأطلقه فقص أبو هريرة الخبر والقصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقك وهو كذوب هذا الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي فعل هذا الفعل هو الشيطان وأنه صدق في هذه مع أن الأصر فيه الكذب وأصبحت يعني سنة أن الإنسان إذا قرأها في ليلته لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح فإذا قرأ الإنسان آية الكرسي إنما هو يحصن نفسه وإنما هو يدفع الشر عن نفسه بإذن الله جل وعلا ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي عليه الصلاة والسلام في إشارة إلى أنه كان يحسن نفسه وذاته وبدنه بهذه الآية العظيمة أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة يحسن نفسه بالمعوذات وهي أن يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في كل ليلة كان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه قرأها وسأتحدث بعد الفاصل بإذن الله تعالى عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المعوذات فانتظرونا بعد الفاصل حياكم الله تكلمنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية تحصين الذات وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حينما يحسن الإنسان ذاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه أخذ كفيه ثم نفث فيهما، والنفث هو التفل من دون ريق، نفث فيهما ثم قرأ قل هو الله أحد ثلاثا، وقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، وقرأ قل أعوذ برب الناس ثلاثا. يعني يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. ينفث في كل مرة قبل القراءة ثم يمسح رأسه وسائر بدنه وما وصلت إليه يده عليه الصلاة والسلام وهذا تحصين للذات وللجسم وللبدن من في هذه بهذه الآيات العظيمة من الشيطان وشره وكيده هذا إذن تحصين قبل وقوع الأمراض تحصين البدن تحصين الروح تحصين العقل تحصين القلب من كل ما من شأنه أن يؤذيه الإنسان هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثالنا الحي للأسف الشديد كثير من الناس الآن بمجرد أن يصاب بوعكة ولو كانت بسيطة تجده أول ما يلتفت قلبه إلى الرقات أو إلى ما يسمونهم المشايخ أو الملة أو المطوع أو كذا يلجأ إليها مباشر وهذا أمر في حقيقة يعني يعتبر خطأ في حق, في حق الإنسان ينبغي عليك أول شيء أن تفعله أن تقوم أنت بنفسك فترقي نفسك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مثل شأن الأمهات وللأسف الشديد غالب الأمهات وغالب الآباء حينما يصيح الطفل الصغير في الليل أو حينما يفاجأ, الطفل يفاجأ أهله بصياح غريب على غير العادة فتجد للأسف الشديد بعض الآباء لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا في قضية الرقية أو التحرك تجاه الولد فيلتفت قلبه يمينا أو يسارا ويبحث يعني في أمور ليس لها في الحقيقة يعني معنى إلا أن تكون في مراحل متأخرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن أولاد بناتي عليه الصلاة والسلام بذكر الله كما كان يحصن الحسن والحسين بكلمات الله التام كان يقول أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام وكان يقول بأن هذه هي رقية وتعويذة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء لإبنه إسماعيل وإسحاق كان يعوذهما بهذه التعويذة وهي التجاء والاستعادة بكلمات الله التامة أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أيضًا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاستعادة بكلمات الله التامات أن يقول الإنسان أعود بكلمات الله التامات من شهر ما خلق هذا الدعاء وهذا الذكر من قاله لا يصاب بأذى يومه ذلك كله لا أذى روحي ولا أذى بدني ولذلك ذكرت قصة للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا لدغته عقرب فقال لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شهر ما خلق ما ضره شيء ولذلك كثيرا ما خاصة أصحاب الـ الـ الـ البر والصحرى ينسون هذا الذكر فيجرسون في أماكن يوجد فيها شيء من هذه المؤذيات وربما أصيب أحدهم بمثل هذا ولذلك ينبغي الإنسان أن يحصن نفسه قبل, قبل وقوع المرض أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر سهل على اللسان هذا الذكر سهل على اللسان ميسر بإذن الله جل وعلا من قاله في أول النهار ومن قاله في آخر النهار لم يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى ما هو الذكر أن يقول الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رأيتم سهولته وقصره ولطفه على اللسان جميل هذا الدعاء بغل الإنسان أن تعاهده دائما من قال هذا الدعاء وقي بإذن الله جل وعلا وكفي الشرور إذا قاله بقلب سليم يستحضره يواطئ القلب اللسان أو اللسان القلب استشعر هذه المعاني وإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع أثر بإذن الله جل وعلا وتقدس أيضا الإنسان يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة إذا قرأهم الإنسان في, في ليلة فربنا عز وجل يحفظه في تلك الليلة وهي من قول الله عز وجل الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآيات التي في سورة البقرة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هاتين الآيتين طبعا أطلق عليهما آيتين وإلا هما أكثر من آيتين لكن جاء التحديد هكذا في النص الشرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأهما كفتاه في تلك الليلة من الشرور ومن أمور كثيرة يعصم الله عز وجل بها عبده من الأمراض والأسقام ولذلك للأسف بعض الناس يقلب كفيه وينظر يمنة ويسره لماذا يتعرض لأزمات نفسية لماذا يتعرض لقلاق الاضطرابات أحيانا قل هو من عندي أنفسكم كثير من الناس للأسف الشديد يعني احتوشتهم الشياطين لا يعرفون لذكر الله طريقا ولا سبيل ويسأل مستغربا كيف يعني لماذا هذه الاضطرابات لماذا هذا القلق لماذا هذه الأزمات ضيق الصدر الهم قل هو من عندي أنفسكم الشيطان يربض للإنسان كما يربض الكلب حول فريسته فبمجرد غفلة الإنسان يهجم عليه الشيطان والشيطان قاعد يقعد للإنسان بكل صراط وقد توعد بني آدم لا قدن لهم صراطك المستقيم و ولا يترك الشيطان الإنسان بحاله، لكن حينما يتحصن الإنسان بذكر الله، يضعف الشيطان، ويذوب، وينمحي، وليس له وجود، فهو أعجز من أن يعني يخلص إلى إلى ابن آدم الذي تدرع وتحصن بهذه الأذكار العجيبة وبهذا بهذه الآيات الطيبة المباركة الزاكية من كلام ربنا جل وعلا وتقدس. الآيات والأذكار كثيرة في واقع الأمر. هذا فيما يتعلق ببوقاية الإنسان نفسه في كل لحظة في كل لحظة يعني الإنسان لا يغفل وأحيانا في الحقيقة وهذا يعني أمر أريد أن أنبه عليه أحيانا بعض الناس يعتقد بأنه لا يمكنه أن يذكر الله إلا على الطهارة هذا ليس بصحيح الإنسان يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنب ويذكر الله وهو متوضّع ويذكر الله وهو على غير وضوء ويذكر الله حتى حال الجنابة يعني وهو جنب يذكر الله جل وعلا ولذلك الذي يمنع بالنسبة للجنوب هو قراءة القرآن أما الأذكار فيذكر الله على كل حين وللأسف هنا أيضا جنس النساء على وجه الخصوص حينما تأتيها العادة الشهرية أو الحيض أو تكون في حالة نفاس تمتنع عن ذكر الله ظنا منها واعتقادا بأنه لا يجوز ذكر الله في هذه الحالة ومن قال لك ذلك؟ ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون في كل الأحوال في جميع الأمور فينبغي حقيقة للمرأة على وجه الخصوص وهذا الخطاب موجه لها أن تتنبه لهذا القضية وأن تذكر الله على كل أحيانه وأحواله والإنسان يذكر الله في بيته وعلى سريره وفي سيارته وفي حال خروجه وفي حال دخوله دائما يكون ذكر الله جل وعلا على لسانه والله تعالى أمرنا بذلك وبين جل وعلا خطورة الغفل عن ذكر الله قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فهو له قرين ولذلك كثير من الناس يشعر في حياته بشيطنة بب بيساوس بي يعني خواطر يشعر في في أحواله بأمور غريبة جدا يشعر بهم من دائما ويسأل من أين قل هو من عندي أنفسكم والاعتصام بذكر الله هو سبب من أسباب النجاة قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذا انتقلنا إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بقضية العلاج حينما يقع الإنسان في المرض أو يحصل له المرض هنا في الحقيقة الناس على قسمين منهم من يسلك طريق الرحمن وطريق خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين يأتون هذه الأمور والأبواب بدافع إيماني وهناك والعياذ بالله من يلجأ إلى السحرة وإلى الكهان وإلى العرافين وإلى الدجاجلة وإلى الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا كثرهم الله جل وعلا وهؤلاء إلى شك أنهم ضعيف الإيمان قليل التقوى والمخاف من الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ذلك حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاقه وأنا ذكرت في أول الحلقة بأن الإنسان إذا أصيب بمرض هذا المرض إما أن يكون عضوي وإما أن يكون يعني روحي مثلا العضو يعرض نفسه على الطبيب ومع ذلك أيضا استعمل الرقل الشرعي وهي قراءة القرآن أو الاتيان بالأوراد والأذكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في لو كان المرض بدنيا والدليل كما ذكرت لكم ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كانوا في سفر فمروا على قوم فاستضافوهم ولم يضيفوهم فلودغ سيد القوم لودغ، فجاء إليهم فقالوا هل عندكم من راق فإن سيد القوم قد لدغ فقالوا أنتم يعني لم تضيفون وعندنا راق فاشترطوا عليهم أن يأخذوا جزء من الغنم إن هو برع ففعلا ذهب الراقي فقرأ عليه سورة الفاتح ونفث عليه سورة الفاتح فقط وكان يبصق عليه أو كما جاء في الرواية وينفث عليه قال فكأنما نشط من عقال وك يعني برئة كأن لم يكن به شيء وهذه تشبيه بالبعير البعير عندما يعقل تعقل يده و يفلت من اللقاء العقال يقوم سريعا يعني كأنه لم يعقل ولم يعني يبرك في مثل هذه الصورة كذلك الرجل يعني برئ للحظة و لم يعني يحصل عنده شيء من المرض كأنه ما يعني أتى عليه هذا المرض هذا يدلنا على أن سورة الفاتحة رقية بإذن الله جل وعلا ولذلك لما أخذ الغنم تورعوا أن يأكلوا منه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فعلنا كذا وكذا فقال وما يدرك أنها رقية يعني مستغربا النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الله وفقه لأن يصل إلى هذه السورة لأنها رقية, لأنها رقية إذن هذا يدلنا على أن الأمراض البدنية أيضا مع العلاج الطبيعي ينبغي أن لا يغفل الإنسان جانب الرقية الشرعية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أهله و يعني أولاده إذا مرض أحدهم أن يضع يده على موضع الألم إذا كان على الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في أي مكان ثم يقول اللهم رب الناس أذهب الباس إشفي أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم هذا الحديث العظيم أيضا فيه طلب من الله جل وعلا بشفاء المرض اللهم رب الناس أذهب الباس إشفي أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم وأيضا لو قرأ أو تلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الاستعاذ بالله عز وجل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا هذا مهم جدا. وأيضا سورة الفاتحة قراءة سورة الفاتحة أيضا أمر غاية في الأهمية وهو مؤثر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا ما يتعلق باق الأوراد مثل ما ذكرت قبل قليل باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وكلما نفث الإنسان بعد القراءة كلما كان يعني أنفع بإذن الله جل وعلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ورقيا أيضا فلقد رقاه جبريل عليه السلام رق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام دائما على رقية نفسه وعلى تحصين ذاته عليه الصلاة والسلام حتى في آخر حياته لما ثقل وصابه المرض وهو في آخر حياته وفي سياق الموت صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأخذ بيديه بكفيه وتقرأ فيهما وتنفث ثم تمسح سائر بدنه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدلنا على أن الرقية مهمة ومطلوبة من المسلم حتى يحصن ذاته وأيضا تكون سبب من أسباب انتفاء الأمراض بإذن الله جل وعلا وسنواصل بإذن الله تعالى حديثنا بعد هذا الفاصل حياكم الله تكلمنا قبل قليل كيف يكون المسلم راقي نفسه وكان سبب الحديث هو أن كثيرا من المسلمين هدان الله تعالى وإياهم إلى الصواب وإلى الحق يجهلون هذا الباب العظيم من أبواب الشريعة ومن ثم حصل رواجه سوق الدجالين من السحرة والكهان والعرافين الذين في واقع الأمر أفسدوا عقائد الناس و يعني دخلوا إليهم من مداخل شت نسأل الله العافية والسلام بل إن الأمر أصبح يعني يأخذ أبعاد أخرى عبر التقنيات حديث الآن بدأ كثير من السحرة والعرافين والكهان يبتزون الناس واستذرون عطفهم ويخرجون ما في جيوبهم عن طريق هذه الوسائل الكثيرة وقع ضحاياهم حقيقة يعني شريحة كبيرة من المجتمع لا سيما جنس النساء هدان الله وإياهن للصواب وكذلك الجهلة ومن لا علم له أصبح ضحية هذه الألعاب التي يقوم بها السحرة والدجالون والعرافون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما ذكرت قبل قليل بأنهم في الحقيقة أفسدوا عقائد الناس وأوقعوهم في الأوهام وفي الوساوس وجعلوهم أسيري الاضطرابات النفسية نسأل الله العافية والسلام إذن ينبغي للمسلم أن يكون هو راقي نفسه وأن لا يلجأ إلى الرقات أولا وإنما يكون راقي نفسه يرقي نفسه ابتداء بتحصين ذاته بتحصين نفسه وتحصين أولاده ثم بعد ذلك إن احتاج مثلا أن يلجأ إلى الرقاة الشرعيين المشهورين بسلامة الدين وب السليم وب الأمانة هؤلاء ممكن أن يلجأ إليهم الإنسان فيرقونه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ولا شك أن مسألة الرق أيضا حولها محاذير كثيرة يعني بالنسبة لكثير من الرقاة أيضا دخل تطفل على مائدتهم من ليس منهم وللأسف الشديد حتى أصبح الناس الآن يعني لا يفرقون بين الرغوة والصريح ولا بين السليم والسقيم لكثرة الرقات الذين ولجوا هذا الباب وأكثرهم في الحقيقة لا يحسنون هذا الأمر وإنما يطيرون مع كل غريب ويعني يستعذبون كل جديد. فأفسدوا على الرقات الشرعيين الأصليين ولذلك الرقية في الحقيقة أولا لا يجوز احترافها يعني لا ينبغي للإنسان أن يحترف الرقية بمعنى أن تكون وظيفته وشغلته ومهمته هي الرقية يعرف بأنه هو الرقية هذا ليس بالصحيح وإنما أن يرقي الإنسان يعني في إذا استطاع ينفع أخاه فليفعل لا أن يجعله حرفه يتكسب من ورائه وللأسف الشديد من الرقات من يفتح عيادات ويضع صناديق لل الأموال يأخذ على كل يعني إنسان مبلغا من المال وهذا ليس بالصحيح هذا ليس بس إنه أعطي لا بأس لكن أن تكون حرف ووظيفة يعني يأخذ من ورائها مثل هذه المكاسب بهذه الأمور هذا مما لم يكن على عهد الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأما إذا كان للحاجة فهذا مما جوزه أهل العلم لا أن يكون راتبا أو لا يكون مكافأة مثلا تصرف له من قبل يعني يأخذها من عند الناس الأمر الآخر في الحقيقة هناك أمور ينبغي أن يميزها المسلم فيما يتعلق بالرقية ذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ممن تكلم في هذه كأبي عبد الله شمسي الدين بمحمد محمد أبي محمد أبي بكر ابن القيم رحمة الله عليه ذكروا أن الرقية الفرق بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية تتضح بثلاثة أمور. اولا الروق الشرعي أن تكون بكتاب الله، أو بالأوراد الأذكار الواردة على سن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ذكرته في أول الحلق الأمر الثاني أن تكون باللغة العربية المفهومة التي ليس فيها همهمات ولا غمغمات وإنما بلغة عربية سليمة. وأيضاً يعني ممكن أن تكون بلغة أي قوم. سواء باللغة الإنجليزية أو الأردية مثلا أو الصينية أو أي لغة بقومها لغة القوم لكن بشرط أن يفهمها أصحابها يعني يفهمون هذه اللغة والشرط الثالث الذي ذكره أن لا يعتقد الإنسان أنه مؤثر بذاته كما ذكرت قبل قليل وإنما الأمر بيد الله جل وعلا واتقد هذه الثلاثة الأمور هذه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظوها لماذا ليميزوا بها الرقية الشرعية من الرقى غير الشرعية لأن كما ذكرت الآن من الناس من لبس لباس التدين ولبس لباس الشرع وهو في الحقيقة تدين مغشوش ولباس مزور ليدخل على الناس من هذا الباب ليتكسب من ورائهم فمثلا من الناس من يبالغ في قضية مثلا التهويل في الأمراض وهذا حتى يبقي هذا المريض أسيرا بين يديه يحاول أن يجعله يعني دائما يدفع له كما يقولون وهذا موجود وللأسف الشديد يعني يوقع الإنسان في أوهام أنت مثلا يقول فيك كذا وكذا هذا ليس بصحيح وهذا قسم موجود الآن في المجتمع نسأل الله العافية والسلامة الأمر الآخر مبالغات عند بعض الرقاط للأسف الشديد في استعمال الوسائل منهم مثلا من يصعق بالكهرباء ومنهم من يضرب ضربا يعني مبرحا ضربا قويا للمريض وهذا لا شك أنه في الحقيقة غير مشروع ورد الضرب عن بعض السلف لكن ليس بهذه الصورة التي يفعلها بعض الناس أيضا بعض الناس من يأتي بمستحضرات ويخلطها ثم يصنع شيء من من هذا القبيل وثم يعطيها المستحضرات هذه في الحقيقة غريبة يعني ليست لا تقر لا شرعا ولا واقعا يعني أهل الطب ينكرونها وهذا أيضا لا شك أن من مثل الأشياء الحمضية وغير ذلك التي فيها نوع تفاعل وهي في الحقيقة يعني نتيجتها إبقاء المريض في دائرة الوهم وفي في دائرة الشك. أضف إلى أن بعض الرقاة وللأسف الشديد يعني ليس عنده تحفظ مع النساء ربما يعني خلا بهن أو كشف عليهن بأمور تظهر عدم سلامة هذه كلها ينبغي. أن تنبه هذا الإنسان أقول هذا لأني أعايش في الحقيقة واقع كثير من الناس ومن يشكون هذا الأمر ودائما يقولون الغريق يتعلق بقشة كذلك المريض يعني يريد أن يشفاء بأي طريق وهذا ليس بالصحيح ينبغي له أن يسلك المسلك الشرعي وأن يحذر من الرقات الذين دخلوا على الخط كما يقولون على الرقات الشرعيين الذين هم من أهل العلم من أهل التقوى ومن أهل مخافة الله جل وعلا دخلوا عليهم على الخط فأفسدوا آآ يعني آآ أمورهم آآ الأمر المهم في, هذه في هذا الموضوع هو قضية أن يكون الإنسان بنفسه راقي نفسي وهذا الذي أردته من هذه الحلقة أن يكون الإنسان راقية نفسي وذلك بكثرة تحصين ذاته أولاً من يعني الشيطان ومن الأمراض والأسقام والأوجاع، وذلك بذكر الله وبالآيات ال الواردة مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، كذلك بالأذكار النبوية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تحصين الأطفال أثناء وقوع المرض وبعد وقوع المرض، قبل وقوع المرض ينبغي للإنسان أن يحصن أطفاله ويحصن ذريته دائماً. بآيات الله تعالى وبكلماته التامة من شر من شر الشيطان ومن كيده ومن توهينه وهذا أمر في الحقيقة ينبغي أن يكون مسلكا عاما وأن يكون يعني سنة متبعة لجميع الناس لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأيضا الانتباه إلى الأطفال أحيانا قد يؤخذ الطفل فينبغي للإنسان أن أن يتنبه له أن يرقيه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأ جارية لحظ فيها بأن فيها شيء عين أو كذا فقال استرقوا لها فإن بها العين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وبهذه الطريق يكون الإنسان ولله الحمد قد حصن نفسه وذاته وأيضا أرضى ربه جل وعلا لأن هذه الأمراض هي كفرات يبتل الله عز وجل بها عباده ليكفر السيئات وليمحو الذنوب والخطايا وليرفع درجات العبد عنده جل وعلا وتقدس لكن إن جاء الإنسان فسلك بها مسالك غير شرعية فلا شك أنه سيقع في الذنب وفي الإثم نسأل الله العافية والسلام كيف تكون راقية نفسك هو في الحقيقة هذا هو عنوان الحلقة ومضمونها ومفرداتها فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا إلى ذلك الحين استودعكم الله